اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وصلم تفسير سورة البلد سورة البلد تفسير كذية درسكم ورب الله سورة البلد بلد كالشيغان ومكة المكرمة سورة البلد وصورة مكية بسم الله الله بعيصا سورة ننكو باللاب الله سواء الرحمن نحر استعامك ماذا نحر استعامك الله سوء الرحيم نحر استخاصك المؤمنين تهيستان ماذا نحر استعامك لا أقسم وعدارناه إلى هيري لا أقسم وعدارنا بهذا البلد مغالبا مكانك دارنا والحال أيامك دارنا أنت دينا بك سبنا حل أي حلال متحلشان يا أبطاي بهذا البلد في البلد كان ووالد مدوح لينكو بارنا إيوانا ولد محوط لين لقد خلقنا الإنسان إنسانك وأبوه إليه في كباد دين بينحنوه أن ينكو أبوهني أيحسب الموحوهم لينا إنسانك ألا يقديرا أنه سنودي عليه على عقابه على عقاب الديس أحد قفنا من أمرينا يقول الحرية إنسانك أهلك توانهر قواب بلو بعال المال مادا على عداوة محمد نبي محمد الله بقال لنكيسان هم تبقى لنكيسان بحيولي يقفانا أي أحصاب إنسانك موحو أمرينا ألم يراه أحد قفر يوسا اركل او ان لا غلا حساب تبي حق محاربه اي الدقالك وحق اللي دقال ما خولي اراه سيينه او كولا دقالما عالمنا جعلني انا نبوي لله انسانك لباين قود لك ارتو ومسان الارض كوضرو وشفتيني لبافو بيوب او افك كو دروشه وحنا كونو هذا الكناقه ان طاطه واديناه ما نغطو حظين الى اله ان نجد ديي لا الخير يا بريق الشر صرعنا عظيم الى الله سبحانه وتعالى وكو دارنا مدينه مكه ام القرى الى تاسك دارنا وان طحن وحل طلبات معناها ان كون باقصرنا ضل معناه لو فسيرا <تصفيق> اللود الرحيم لاي حلاله ييت <تصفيق> <تصفيق> حلالها الطوم معناها مستحيل يضحل عشانها بهذا البلد البلد كان واق على شيء يضحل فيه ما تشاء من القتل والقصر وحا دونت قد سميريده او اه تسمع ايات وايه مكيه إنه علم مستقل مدح على الشرطانة الطائوة ومستقبل معنا سيطرة عمرك الآية في السيارة اللهم أقضى عن نبيك صلى الله عليه وسلم أمكين وهكد لأما كدك الله بخاريا موسيقى ورين نبيك نصوبون صلى الله عليه وسلم إنه يريد إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض مجالباً إلهي ما حرم كربيك إنه قدك الله مو حرمي اركن يركن مالنت امورك فهو حرام ب حرمه لا اله الا يوم القيامه الى قيامه كما عنا حرم دي الرب حرمه قارن هل ساعة ومعلم كميدة حتى معلم مهن معلم حتى إلهي ما حلاليس كده كبضان ساعة ير ومعلم تكميدة إلهي وقو حلالي ساعة داسقل انت سيئ وقد عادت حرمتها, إلى ال... حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس معلمت ومكان فتمنت فعلت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما انتظر أن الله سيدي الشيح حرام ويدي حرام أتعلم بذلك الله احد اي او برنات مجمع او قدقالوان شلع اسم اي حانو اي بكل عباد على فل يبلغي الشيح الدول غائبة نقول عردت كي انه جوهوه تد كتب به مقام او مقان غرسي هل قف او اي حلاو وطا اي مقان او قدقالوان مجمع رسول الله هدين قف يده نقول اي او مجرمين قبصدان wa dhamanta in lagu dagaalamo maxayaynaadigaa wa ku dagaalamay haduu saaxiib qofkii reerdu diinta waaq ka taqadday mar fiin nadigoo wii reer haddi qof saaxiib mi reerdu faqulu inna allaha aadina lirasuulihi wa lam ya'budu wakuntiraadaa ilaahi ba rasuulka waa halaale u fasaxay ku dagaalamo idin kar in ma fasaxin haa بل وحنا ما مارين ساعه كميده هو واخا لا أبصيوا علينا بهذا البلد البلد كان حربله و مكانكم ضارنا وانت حلم الحال انكم ضارنا انت حلم حال من دجت اعطيت البلد مجارده مجارده ادو دجن مرت واه وي مجاربي اخر مره يا رسولك هو افضل بشر وبه دج انت سبب ضار وانا اقول مقدرتي ما جاء لنا مكان كن بارنا وانت حل حال هذا هو دجل لا مرحبا معنا بروسي لا أصيب بارنا بهذا الملد بلد كان نكون بارنا والحال نكون بارنا انت ديك حل اي حلال اتحلال طيب اي مستحل اتحلاشت دور طيب طوال ما علمنا الماء كبيرة اليه يكون فصيحة من القتل والأسل في البلد بلد كميتك حرار شماعاتها وواليذين مد واحدة لكي نقول بعضاً او ولد وحر لك ومخلوقي أمك ويحق الله وحيي واحدة لك دطها هذا دقات بها لها هذا ديور حالها هذا ويحي مخلوقي مكاك كبارت اسمه لك سيدع صعب الفيان لقط وقهر برك مقسم عليه بي لقضك وجر قسمك لقد خلقنا الانسان انسان كواه ابو روه إله الهي في كبد ويرحونك ابونا في كبد لا معنى له فسيرا معناه كره وحي الطايف في مصاب وشده انسان انسان يكذبته من مس يكابد مصائب الديه وشدائد الاخر انصام دباتك غور دباتك غور ساس وكثير الى وتشكلك غار الى وتشكلك غار انصام مستمر بيرحومكم كلكم بشوزو بول ياك واحده مروعه نص مروعه تشوره مروعه ابصار مرحبا ترتنكله دخينه سوسك واو كجري المسائب الدون يشدك اخر او كعب سنه اما سد كشد دينا هدا دائم بشدها سيقولوا قطيكم طن معناها لا كبد كبد كل شيء وصده كبد وعلى الراشي كسب حبر تنكيس لقد خلدنا الانسان انسان كوا ابو مه في كبد دين طسمنا كابو سبا طاسا ابو قام موسى بن ن موسى بن موسى بن موسى كانت في مركام تنتصر بسبب تيغا وتوصله بالرب مستقيم اي يصبر ان يصبر انسانكم وهو امرنا الا يقدر انسان اوده عليه على اقابه الاقابه تيس احد القفره انسانك او الهي قال لي الله يوضع علي الدقيقة يوضع دو عليك عقابك علمي يوضنك الكاظيو يقول الله إنسانك أهلتك وعنه لأجمار المالك اللي بقدم فرمضانه كثير في عداوة محمد وقف عنه إنسان كبير ماشي كجاري وقف عنه رسولك على صوتك يدينك وصوتك إنه يكون بحشي حرار بلدك عاري. وقم فانا انتاصركم بحيانا لدك الله لك إسلام وقم فانا اي احسابه او ملاينا انسان كاس كم فانا يمال كنسيين دين كي يقرد الله لك ألم يره أحد انطفنا اركي وقم فانا احسابه ساس او ملاينا ما انصح اي احباء اركي يوكو حسابه ألم نجعل ميان له انسان كا عينيني قلب انباط قالوا <سؤال> بصرب به ما هو قرء لقد ضلوا طغوا وكفروا اوه او وجه الى <سؤال> اله دو حلاله يئين فير او كفر صد دني هي سدني كو يساقرو كو غاير الى حين اقوي الى الله غل او دبولكي سو سامن قルフلكي سو سيسان ماركي كافتا وا فيسان ها وهي الدنيا لسوق غارة وهي اخرتي سوق غارة اراهي وخصيي انت خوين دا اسك فرماهن دا بولوسي ماركو اركو واخ اراهي وكو عاسينا ترتيبوسي ساي مننن اقل انغير قفكم خولكو كو اندق ودارا دا هي واخ وين واخا الله ربوسيي قطاع دا بقطو هير واللسان العرب لندوي الى الهي ينطق به فيعبر عما في الضمير انسان كي مع الناس او كوغل او درنك سو كو ابره وان اوي الى الهي خوار باهله Walaasas taradidi dooba äh, isla ilaaliya xayawaanka ma yeeranka uguugada degdegaha laga taaba dibaaca loogistii maxaa yeelay waa xayawaan dibkar ma dareemay xamanta dibkar ma sheegay adiga قول يا ريوسني سيدي إلهي وضو قبل عضي وبحره و الله حرمي ملك يتماده وحنتي يا بنتي يا عيدي اسكوحي الله لا لا فرويات اسكوحي الله ربك على الحكومة أحسن عندما نهلنا لهم ترابع فرويات لبا فرويات مياه نأوي يريد اللهية أو يستحيل بهما على الكلام وأكل الضعام وجمال الوجه وفمه لبا فرويات طرب يرتحمل ول execution فأُمتسه ظهظه فأَمتسه ظهضة ظهور فإن لا تأ stress فإن كان معيته فإنه wah gratitude أقدر الحمس وجهة الله من الآخر و اقول هذا لمن مع looking to庭 يا إلهية الله يقول mí الله يقولن الله دريق الخير والدريق الشخ ان كتاب سورتي الجنه طريق النار تطاها قادمين طريق الصبر والتلاق قال طارت على فرقت حما حم ما شيءو انسانك الا قامت وما ادري كم حالك روبسي النبي سبحانه ما وحيت العقره تشيرت فان قرقات افتتاحها تشيرت لا تشيرا فَقُرَاةَ ذِي قَرَائِدٍ أَوْ إِطْعَامُ جَوْعٍ فِي يَوْمٍ مَارِدٍسٌ عَلَى قَوْدِيُ مَالِكُهُ بِمَصْغَرَتِهِ غَاشُؤُ صَاحِبِهَا يَتِيمًا أَوْامَ لَقَوْدِيُ أَدَانَ كَوْدًا مَصْغَرَتِهِ قَرَابَ الْمَاوِ صَاحِبِهَا أَوْ مِسْكِينًا أَمَ قَفْيِرَ مِسْكِينًا لَقَوْدِيُ مِسْكِينُكَ مَصْغَرَتِهِ حَرَبَ صَاحِبِهَا فما كان وإن أخرى قمتها أنتو سنعمل كالسرين من الذين أخوهم متكامدة آمنوا حق البنيين وتواصلوا سكونا الدرمين بالصبر الدوقات يا الصلاة علم عاصي لك الصبر وتواصلوا سكونا الدرمين بالمرحلة الحريص الدومية إلى إله المعنى الحريص أرائكا تدك الصفات تدك الصفائصا أصحاب الميمانتي وأميدك تأسحابك إذا كنت أميدك تأسينك وأرضتك عصر والذي ندتك يكفر لكم جربي بآياتنا آيات كنا هم يروا أصحاب المشهرة وابدح لأصحابتك وابدح لأصحابتك كنت تركوا لقصنا البدح عليهم دوش وضعنا الله أعطينا معنا معتم صدتم الله حين يروا الضبار فأقتحانا اقتحامكم وأم يجاوزكم اقتحاموا على هذا الشيء إذا في الشيء واعور بالشده وعياط شيقك كشوح حو طقشوح اقتهام قوي مجاوز وعشيقك طقشوح الغضب اقتهام وثار متوينه تشي طق يهد احمر تشيغا عقربونا فاثرك الصعب في الجبل وابو تقرك او ولدك تتقى واه ويا قالوا لكن كل صفه كان بينه ما كان معنا نعم كام كسييي إن آد نعم كاس الليه كسييي إبادته سؤاليك ستو و إمتحانك كوباستو الوحيتي وابضع أدك إن آد إمتحانك كوباستو والوابضع أدك عزيمو يحب أدك حب رواح حب إيماني ما يعني حب جسدي آه. إيمان أدك يبدو آم أدك فالله موكبان مدعك رتو وقص وقص وقص وقص لا تكون بعض الت Shiva خاصة unutصويةuhات منطقة شرق إنه لأن태ّtra gasp terminar بفي груضا Pointing-t ما اشهد لمناتك ما اشهدل الإنسان religious limos Nighthavilhaki مائل و αنينا مائل حسول الناسLO Easter prima fr lamenting ac فإتكال destبقERS complaining.org деле Stah facult egent? najتêtre bull. الم 가능حة.avía تكون lo Shalom Stan 거야 approaches Himalath sìmarket Yタire. الشيءkiaية فسكوتت العقبه تجيرت ودادن قوتها مريه اما امتحان كانك يبوا وما ادرك معك رئيسين مال عقبات عقلا وحيتي عقبالي مركا هذا لو فاصيره وحالا فاصيره اقتحامها سبب وتيرته للرجل اه سيل الرجل تجيرت تجيرت سيل الرجل امتحان كان سيل الرجل اي اقتحامها فاكرتا انا عقبتا تشيرتا كيف قلت بتا كور أبضل الحرية المهام واسبابها كنبالغوغر ما ترى بخاري المسلمة وريين ان رسول كميري صلى الله عليه وسلم ايوما ايو مسلمين اعتقى رجلا مسلما فإن الله شائل وفاء كل عرض من إقامة عظم من إقام المحرقي من النار من كفر أو مسلم أع هو خديجه أو فين تغو أو فين يش عملك أسويه هين الله خريا مدك و منك يبقى قد مركا طفوا البحر حبيس وسطح البحر اللي رحك يحمو في حديث الرسول الكشير محمد صلى الله عليه وسلم مركا قد خربوا الضوء بقى يسترقهم جبيروكم ماكني جاء عن ملائكه ملائكه وكمجري صبح البحر اللي رحن كان حمام النار طلعوا طيب تفسرك يا رؤساء القمقام واي يوم ما غابر قسطا اول مسلمات اتقى مسلمين عن الرحمه غابر قسطا مسلمات اقرائر غابر كلام مسلمات فانلا جاء ايم وفاء كل عظم من عظامها عظم من عظامها من النار اله لفائدكم يطاع وحا علامات اللغه الخرينا متى الخرينا لفائده متكمل مركه وحا امتحانك لو قد غدوه وحا كونك ا الضره خرينا متطلب ابا يوم او امتحان او وقود وحا كل امتحانك لو قد في يوم ما علل قوديو ماكودي مسغبتين غا چون يا تيمن ابو القوديو ادو كو ما قراب النم صاحب ابو مسكين المسكين لقوديو مسكين كو ما طراتين عربط صاحب وحيارها الى هي قفت وبد بي جيرته وامتحانك وبدوا واحد كمط ا انه مالن غاش ترقيت جدو ابو قرابه القوديو قفكو حدي وكتابه اسمه مره كيف waa taawaa amal yar oo awooda ta sameeyo ugu gudbo qabta qamda ugu gudbo laakin qofkii yaqoosa qatoo laa u sandeen ka degaysan waxa adoo waqbadan u sameeyna amaa yeega qofka qatoonta uu sameeyay ku wa ga gace baranto wax la qodeeyo marka barwaaqo jiro iyo marka gace jiro sadaqad isu acimba wa ka wa la ku acimba waqtiga وقتك اوه ويهن عدو دري جهه كذا لقى وقتي مع وقته اللي يزول سيدي سوره الحديد قال لا يستوي منكم من فض من قبل الفتح وقات اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكل وقت القسط لا تنسى راسك وقتك جهل وغفاوة شرك وغفاوة بتحافو في عقتك فسق in diinta halka loo sheego iyo waqtigi qeyb faafay sharto yaraato in diinta la sheego walaba waa qeyb la ka fasiraa maasiiba sideedaba xiveedaa baahiga bawan marka loo qabay ku jirbadan halka marka xakiimka waqafka baahida daran fiirso baahida daran marka fiiri wa maalin gaar انا وكان ضروري يا تيمي في الشام اني يا قفت ادون كفاره قعدت ساعه ان شاء الله والله قايل خمس سبعات وقرام مسكين كقرابته كلها روح لصيو يا مسكين كقرابته كلها مصلي ابن الله عليه وسلم احاديثك ترمذي والنسائي الصدقه على المسكين تصدقه انا بوحد مسكين وصدقه وعلى ذن رحيم قفت قرامه صحيحك ومسكين كإن الله سيدنا والله صدقته وصير وعن صدقته وعن قرام حليلي مالك فاركة وعن فاركة انتوا سكون فيه صدايا ما عليك عشابه برانك أولا قرام انت سيدنا اوه مسكين بيان مترمى اوه مسكين اهرتك صحيح الله كعط اه قف مسكين واتويين قوله mulku kudha guri maisto go go maisto taf qatal ku chirawi bardan ta la bardaniya wa amal ta wa amashi bahir ta hay go in ka من الذين قدروا مدعا من رحق الحميين وتواصلوا اسمه تردامي بالصدر صدر عني معاصي لك الصدر وهذا داعاتك كدداش الدومات حرينة، صدقات بحينة، مكساكينة كفارة قابئة، أغوارة كفارة قابئة لكن إلى شمه، أبقى اسكفر بدك ياد حامل، بدك ياد عائل، بدك ياد ظلمين وحاصلون تتعاق على هدو، أدو حوالك نفني وهذا مرى السبق يدرقات من og baa ar samaynta aad samaydo waxa ka dhiba la inaad lasho waxa daday dadba baa ar samaynta iyo wakhtiga dheefimaayaa taqarataba le wa ورائك بذا الصفات او ايمان كي قلب غافل او صبر كي معاصره او باعاد كي سمينه يو فكر حالو سمينه يو صبريت ورائك المتقصفون بهذه الصفات بذا الصفات كو صفايزهم اسها هو امراته وملكت يسعديدو كبدير عقبات تشيرتو كبد بين هو عليه واصحابه المشهمقتي وعبرت اساتذتي الدكتور خلغه سينوي مارتا ادهي اري هندشودا waxaa la taay qaar maal marto muxsada dugu xirey ugu qofulayo way ugu garoora بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سوره الشمس وضحاها وسوره بقيه هيكمل الحديث صحيح انكم ما بيجي النبي صلى الله عليه وسلم فيعاد سوره له قيري مع اشهر بتكي ويدي الله صلايته بسبح ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يشرق راس غاغا ايا ربا يوج توجيو وقتك تاسان اشهر مقرب براسه وكا غاغا اسدوا كاستمر نبيو ديريوا سوره الاحراج كوتيتيه مرنا سوره الضور كوتيتيه لكن شي دا غريب كاع ماكن فيه شي الله الله مقيس سوره الضام كوبي لاوا الله الرحمن نعريس تجود متل ما حريسته هذه الله الرحيم نعريس تاك كام متل ايا وضحاها برق كده معناها افتين كده قرح ليفتين كده مع بعض وعلى قمر تايح يا قطارته اذا تلاها مرق وقرحتها في الضاعه افتين تبرق الراقه والنهار مالك يا قطارته اذا شلاها مغدير وركو فيده والليل الشمس والرحمه ما كانت تروح مع ابو بمر ولا الليل عمكن كو دارت الى اشهارتها رحضه بالضباب و نفسنا فال كو فالحنها وفهمسي فجورها فاتي المدينه يوا تقواها ابسيد قطف لها الالحدان من زكاها نفط طفكي الطاهر وباليمان وطاعتك الطاهر وقد خاضت وحرج من دسها نفط مكي عاصي مكي بالكفر والمعاصي والشمس فرحان كبارته يوضوها افتين كده ضحا بركنكي على الضحا لكن افتين كده لوجهي الا قره روحه معلمته حي توه افتين كاس والشمس فرحان كبارته يوضوها طلع افتين كده والقمر بيحان كبارته اذا تلاها قره بقى وقاعه او في الاضاءه افتين انت معلمتي قره روحه افتينيني بيخ يا افتي منا لكن وا بشه قيتيده هورى وا اسم ربش على القرعه على النبي لحا بشه شري التوكى ورو شري التوكى ما علمك القراده دابو بيش يا افتي منا ايلا راحه مره افتيغ انتي براحه وان نهار يمرك ياكوب على وَمَا هَارِمَ رَكْيَانْ قُبَارْتَي إِذَا جَلَّاهَا مَرْكَو فَيْدُو أظْمَتْ مُغْدِغِ مُغْدِغِ جِيرَي مَالِ مَرْكَو فَيْدُو وَلَيْ لِغَارِمَ رَكْيَانْ قُبَارْتَي إِذَا يَقْشَاهَا قُرْحَ رَبَّكُ بَبَالُ لِينَا تَغِيبُ مَكَايْ تَعَارُفْ فَقَدْ لِمُؤَافَاكُمْ كَيْسَ تِجْوَيُ قَوْلُ مُجْدِهِ وَحَمَيْمْ كَايْ دَوُولَا قُرْحَ الله الذي يجب أن يكون موت وصممم المعبرة ومخالق بناها صبب أبنى السيد موصول الله وعطة نام بسدريين لغنه وصممم المعبرة وما بناءها وبنائها صبب أبنى السيد دي. سممم المعبرة يبن سيد على أبنى السيد السيد هو آية ويده والأرض ملكية قبارتية إيا وما ضقها الله في ما الله قلت؟ الله في دي والنفس النفع قبارتية وما الله سوها نفتها السماء إيا عدال خلقها وسوها أعضاءها الله السماء النفط إيا عدال خلقها وسوها أعضاءها هل يسلعك إلي مكلا بارك Aga ta elhene FMCA, FUJURE FFC, GIVEDE, IGA WATAPLAHA AFSIDI. HATTI LUU EDEYUA, VAI JANA LAHA, VAI JANA LAHA Bainu, LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA LAHA افلحها وهي دياني من زكاها نفطقك الطاهرة قفكي, قفكي نفط الظهيرة بالإيمان وضاعت لهك الطاهرة قفكي سيدي ورك دهرين من الاخلاق الدنيء وردائي اخلاق ضرطا شرك بيعري فسقي بي, زيندي بي, ليواكي قهر عيدي بينتي حامتي خيانه ودرت قفنا قران كاسمسك قوما واقف اخلافيس من ديس اسكو وات قران كنوا بو سوخاسنا ود marka qolka libanay wa qabka qur'aanka isku dayay aqal xal wa libanay min zakaaha qolka nafti dhahirey oo biiimaana wadhaa aqta dhahirey wa ila ruuhi subhaana waqad khaada waharubi man dasaaha nafta turki duuge اي اخبار اخبار مكانه تهول اي اخبار مكانه تهب بالكفر والمعاصي نرفته حبي لله ابديعوه قيمه لينا درجه وين لينا كرامه لينا أي أخفى مكانتها بالكفر والمعاصير كالذلك ويردوا إليه الرسول كالذلك سألتوا ماذا سألتوا بالدقواها بالصلاة بالدقواها ستقولوا كالذلك سألتوا سألتوا بغناء أحيان سألتوا بحقوقها على الرسول كالذلك البنية الوقت يا البنية إمتعثوا إصدرعي أشقاها ماذا سألتوا بأنه نصيب قطعنا وكيف قالوا أيها قدار ابن سالف دين كان فقال الله رسول الله ييني اني قاعد كافري وملغول كاسا سوخين واكي غشق السلام فقال له اتركوا الى رسول الله رسولك اي والله الصالح النبي الله الصالح اورسله الله ودري وقولي ما قتل الله احذروا السكر عليها ما قتل الله هذا الشيء اليه اي واصقياها وعفك مارق العبيد ايغون مارق العبيد مارنت ان اي بابي باغي ار سينه كل كده قوله له صاصو كوي رسولك على ناقه الله اضافه تشريف له مخلوق من الله لكن مخلوقات واحد الى الله يوتي له واحد لوغتيره وشرف جاع شرف جاع ناقه الله بيت الله فغم قام عليهم وحباب شيء حب ربي بالذنب بالذنب قلت سبع وش بغاش فساوها هه عقوبها وقسم هل اتفقا ويقاص الله مكعب صما عقوبها عقوبها كذاك واحد بيداي سمو دريس سمو رسول كيدي صالح عبد صالح البنيي رسول كيدي بتقواها بصراب التقوى اي بصراب الدقيانه ومجاوز انتهاء الحد حقولو كيدي سارتي دي وبنيي وحاينضق كبرياني اه كبر قربلنا حتى الوكول استغفف ان الوقت يبريين بعصر واستري وعصر قوصو صاحت اشقاها ريس وكيبوشق صرهو وصير ما ما ما ما ما قال امر كل رسول رسول كن ناقه الله ايدي كن ناقه الله انا ذي ناقه الله وكتب هذا الشغل ذي ناقه الله وكتب هذا الشغل ايوا سقيها ورا كده انا ايه ذي ناقه وكتبت هنا وربلك الرعدون اضافه واضافه التشريف من الله عز وجل قاصي فذكروا وقال له انه تحذيرك يا دغدي رسولك ما قاد فانقل الله حكمه يقولين فدمدم عليه وباباشي دمر عليه وباباشي دمره واهلكه فدمدم عليه وباباشي حقهم ربنا يقول بيدبي بصلاب يدبي لمبيجو ده سيتي سو باباشي فسرعها ا وحلمت كما فكر حتى واهلم ورا يخاف الله نكب الماء وقباها عقوباه ا ترع ا الاقم صب ما يتنبا الى تفسير سوره الليل وهي سوره مكيه وسوره مكيه وهي الله بسم الله اللهم يعيش عن سورة بالله با. الله سبحانه الرحمن نحريست البود متكا نحريستها هذا الله سبحانه الرحيم نحريست الكاركا متكا نحريستها هذا والليل قبانكا نبارتو الهيلي إذا يا الشاك مركع الضباء الخريقة مقنوطة لبك الضباء بظلام مقدسه الضباء Maeleten 경찰, ha valutest tilis시gu õ deviceh, jos uugisksil. Vahaanud edeku osada teeg, too tegsisp Кusen, kusel mäng Background pare sõi sois tulisِ ال fool قفنا الدريق شغير وكشغير قفنا الدريق خير فعما من أعضى قفك بحية مالكيسة فعما من أعضى قفك مالكيسة بحية وابتقى الله إلهينا كبقه وصدقه بالحسنة تيوهنا يكبر نيضا وشنرح فاسنو يسيروه وأفضيه ضلما لأن يسرى تيوه يتكبر نيضا وشنرح وعما من بقيلة اقف بطير بما عندك وله هيستو وبهديده واستقنا اذ تورا بيدو كده توي هي او كلا عقما وكجد بن ابي الحسن ابو برنت ورا غبد ميد فصر يسره وعفذ با مال الاسره مرش قريش قبل يتو جهنم وما يكمل كده قيو ان هو قفكس حبيسه مالو إذا تردى، لا تخشى الله أفكى تردى على الطورة، وغرص أقرأ لا تدخل وليل، هل ينكو دارته إليه؟ إذا يغشى، هل بظلامه يدمره وآياتك يقولون، وكولئه، هل ينكو معلنك؟ أعطوه سيئ إلهي الودي سيكونك على سبيل المامورين مكو مكو وما هارون عليه كبار في تجلى ماك و مغض اذا تجلى ماك ظاهر و مغض وما الذي كبار فخلق ابراهيم ذكر مثل لا و زمرتك ندق ان اصحياكم عملكم الله خير كشقين في iman يضاع قس الشر كشقين تو في المعاصي طقي بهيه ما امر باخراجه وهي لا تغير بهيه ازكي بي بهيه ارزقي نفقاتك قراب بلا شوري سي قرانا بخيريه دينك علد كديره وحان الاسي ما لي الله يد واتق الله في امورك وحرك ودع وصير الى ربك وصدقه ما يبر القصمى تشهد وناكبه او حب ويريه قميو باعت لينه الى يشكو بالقصمى تشمد الفصير سيدي الى يري للذين احصر القصمى وزيادت بركه عملك وناجيه وحرس ما مد Iya waliba qeeraq qorab iri aka bil bil bil al بدلا الله سينا سيدي الحديث رسوله إلى رؤين سبحانه وعما من أعضاء كمالكي صبحيه وابتقى الله ربك في أموري أرميه سورة وصدقه لي بالقصرى كنذي ولايك بضنين فسنو يسيره وعنفو ضينينا لليسرى كنذي ولايك بضنين كنذي فضينك بضنين لليسرى حلو رجضة داعاتك دا نفو وينوين قاية نفو قبك مرك إلهي وكبقه وعزيبه وليس ماله قلبك سيلاحك داعه إله يقف وهو من أولئك إله الدريقة قد يقف الله وعلى الله فضينا على حكيمتك الصحر صادقاتك صعودك حاجك جهادك قراب حميدينتي داعاتك وضع الله فضينا لنك دهين برجاليس أقرنتيس وردك أذكارك قرآن أقرنتي قلت يقف الله يا الله حسنا لا يقفني بطوائي والله فتقلني عن سنة بعض إليه إله أفض إليه إله أفض إليه ما الكفصل يصيره وأفض إليه وإنه يصيره فلا يصيره فلا يصيره فلا يصيره أه أعمال الخير وعما مباخرة قفل كن بقي لبما عند واجبك بحوه ماليه إليه مالك الوحي بحجره بحوه, مالك بحوة, بحوة. و استعمار ديتورادو او قب قمسيني قفغيله كوبا ناي و هي انه ليسو هو هي له في ما كنت Vulmiga, läkib aamasõnni, vaakudip, päeva, kui ma andan toodan, et ma pole kunagi toodanud, لكن ما هو هو صح دينك على دقيست ما هو ما هو لكن ما هو ود ان تفرستم ميل و هو جا جزء القران فيسبم وما يقني لا يخلش شي حاجه marka qolaha ku bakiinay daacada allaah ku bixii diiday inay samaarka difaaci doonin wa ma yqni kana difaaca aan u qofka bakiirka aan aan u qofka bakiirka ajisa mal mal kisu ila taradda marka marka ku shalworo taradiga waxa qofku kalma ku kaso waxu qor kalma ku takaswa waxu hawl maal ka runtii faa ta iska da aakhirat ku tage qof ka ndeer garoobii marka nafta laga qaada qur'aanka ku ku xikri haa walba hafa adduun ku soo dhicin walaayaa fursad isee ku soo dhiga marka nafta laga siibey hadii leeyahay ukaku sababu aidiyad ah saban aqreemowri tii oo waadii la yireed horeed gurigaan darqaal ruu ay ka raaxo inta xarumo kula dadbadkas dadkaad warkaa yimaa fi waan و حقا دويره يا لوضان حلم سيادتي لرقبتك مره دمت لغا سييميو حتى كل شيء وما و حق نظره اه حق نظره فكفك يعرضك وكيف هل مرضتك هل مرضك والصبر غير هل مر الى الذي اه سبحان الله كريم يرمك حرام الله تعالى الى طويل ان علينا دشه واحده هادي للهدى هنري فان حق يا باطل ككل عبيد وانظروا عناوس ماضي لال اخرته دار تطبق اخرها دا. يا وير دارت انغ استر ميك يغوا انغ انا مامور فان يرتوكو وان ديغياو الا ينير نار نار ليكي ديغياو فان يرتوكو واحد ليكي ديغياو نار نار نارته طال و اوهن جلتان او هو رأي مجرأيه إلا الأشقى قاقفك نصيب ضغط البنور معهان الذي شكي بأي جلأيه كان ذلك بانيه بالحق وقلبك كبانيه وتولى بعده يحب عمل كينا كتش يستي وسيجنبها والجرف بأيه مرتاس وسيجنبها والجرف على كعبسك الله الذي طبق يوتيوب هي مالو نار كيس يتذكر حاله اسكوت ظهيريو طرتا سناب لوتسيو وانا لي حاجه تصنع مصر مع عند وقتي ساحل او اهاباي وانا لي حاجه تصنع مصر مع من نعمه المحم نعمه لا سوتجس اللي قبل جدي خفت انتي سبخينا ايوه قبا يا إلهي الذي يسكوا الضربة إلا امتغاء وجه ربه لكن فعل ذلك أرنكاس وسمعناه لكن يفعل ذلك أرنكاس وسمعناه نحوظ سمعناه امتغاء وجه ربه فهو بقيت وجه ربه تلبيت الضربة أخير الضبتك مؤمنين تهي كرة حيثانا جندا كرة حيثانا يأردت وجه اعتقد من دمكوتهم سلي وعن مغيب مركات داع الضربة دا قلبك إلكتاس وقصوحاتك وختارتاك جلي رب ارك يا اكمل نقط سلام دا صدق دا ورديغا قران افيسك كل بيجس وني كوتالا ووح وين كفب داتاس الى اقول رب جالي الله سرين طبط ورسول فطر طب ايو يهدا برك بما يطيه الله وح الله سينيره قرانكم بالضوار قال تعالى ربه فيرير ان علينا دوسه وعه علينا حدود حق يبابك ان كل عبيدو حلاش يا حرام تنكل عبيدو يبيينو الحلال من الحرام ان انا ابان قفلهو تفك سوس قدر دار اوهني حق يبابك ان كل حدين وان لناو تحللت عن ناغا اسك ور حافظك الجميع الملكين ضمان الدور يا اخر و ملكي يغا وانا المتصر من فيهما الدور يا اخر اذا ما موليدان وانا باواحد في المساس امام البغوي تفصيله في لي من غير مالكهما قت كذا و بار الديو يا اخر ملك فقد أخذ أطريقه وضعه حقه يواجه في قفكة أصرات المستقيم وضعه في قفكة في لي فمن ضربهما الدور إي آقره قفك كالضربه من غير المالكهما مالك إسكاها وقال الله إبعى رحم قفك فقد أخذ أطريقه وضعه في قفكة وضعه في قفكة مصيبه معا إلى وظوير السبحانه fa'antukum wahani kaddila fa'antukum wahani kaddiga nara nartas wa talaba ta talaba u hayne nartas wala yaslahu sagira illa al ashqa tafkar nasib da hada balan ma e نارتسو، لا يصل الله وسنجرين إلا العشقى تفكى الشق النماذة بطل ماهنه الذي الشقك كذبه بانيه بالحق وقلبك كبانيه وتولى الضاعاتي على نكتش استوحبه إنه إلهي كعب لديدي وغماشي ضاعي كعياتنا حبنه وكسبه يديدي قلبك نماذا كبانيه وصيجنبوها نارتسو حقا الذي قلت بيه الأطقى تفكى الشق النماذة بطل ماهنه تفكى آل إله وعب صبع تفكى الظلامة، تفكى الذي تنقق مكة صفحة على ساسدانه كمد الذي تنقق يوتي سيئة ماله مالكي سنبيحية معنها يتزكى حال أصدهريك وعنه مهيق بغفيرية حديث مخارجة الشيخ صدقات حبيل كحاسس كحاسيريك حبا قلبك كل صورة دهران بمعركة بالداد سبقك عاد خيرا و عمو بيتوجهوا كبران انا غير واحد دقدت افرمت شلتانك واحد و اويه اينو صف مرحله ولا مركي عاد خينيده يقلبك تفيلك دغه ادو قش حاله صغيره بركاص واه و هتش بك تقطعها الا تبرد بك لكن قلبك يتبدل الا بطقي معك والله والله قاعد طفكه ان نيسو بضيعينه مرمره لكن اجى مرمره دمج بيها قعده محاوله الذي سنقول شنذا ربينا نقول عاده قد قالوا معلومه أوسن يسمى الحديث وعليه هذا المهل مرسل بريدي لا تتعلم أن يكون الحجرين يا الله أخواني والنبط حلواني أبوحني إذا كنت نهي الشاطنة وإذا كنت أخبره أبوه الشيطان كان هناك عدو فهو يسوه النقل إن كان على أبوه حسم الله وهو عدو الدعان والباركة فقالت الله أن الوحق استغطى صمينا يذهب تزكي وعليه متزكيا استغيرت إليه الى المرحالك الى الوتشلكوغي واين قلبغيي حادث القطه اذكرت بكذا قراانك مكذا قرا عشركمك داغي سي وحدين اي شيء اتصري ميدو قلبغي غرتكلسو الذي تقي يعاتا لغا فغيي يعطي سيره وبجنا لا ينركي سي يتز يتذكر وَمَا لِأَحَدٍ قَفْقٌ وَصُبْعَةٌ إِنْ دَهَوْكَ اقْتِصَالٌ أَوْ عَادَ تَكْغَافُ إِنْ دَهَوْتِ سَحَرٌ مَادَ لَكَ قَالِينَ كَدَبَ وَمَا لِأَحَدٍ قَفْقٌ وَصُبْعَةٌ إِنْ دَهَوْكَ طَقْغَةٌ اقْتِصَالٌ يَا تَمِيمَةَ لِكَمَ مِقْمَ مِقْمَ لَكَ أَغَل بُدُق مَعْنَاهُ وَحِي تَفَطْ مَصَدَقَات كَانَ لَبَخَا قَفْقٌ سَمْكُهُ قَوْمُ وَسِيرَةٌ بابا تي لا يباريك يا اخوتي ماماي لا نريد منكم جزاء واحشكوا وعوي االمرين بين كما ربنا قلب كبير افقه كبي ماي االمرين بين كما ربنا ومه سنتين كما ان مقام ربنا يوم الحساب القمضري ما لم تاسقي يعني ما حقري ساسه يقولكم اريد ما كان على بعض illa tabtiraa wajhi rabbi al illa wa muqaddah illa tabtiraa lakayfa ya'malu dhalika arkanas wa samaina lak illa ay lakayfa ya'malu dhalika wa samaina qareeb binaa ibtigaa wajhi rabbi fa bihi wajhi sababit wa dalba wa qala irukammit ma dhalika ilaahi tanchara daiti podcast masid koban ka min al-qur'an say sulay salam tabiga ila allah saray tababa wala sawfa yarda marda muhalim qodran qulka من uris ubasha ba'at man qola kariya qibadahu dawwa qul ka sawfa yardu yarda al-ali mudran qul al-ali mudran bima yuqaddih illahu fil akhirah waa afid kaka oo ku qareen mu fasiriin taa qaar kamid inay yiraahdeen ijmaac weeye ayaad kan koow waxay ku soo deereeyo Abu Bakar uu sidee laakiin aafid ku sido yiri Abu Bakar si gaar ah oo uu hadlaayo laakiin مساكين ذاك المؤمنين ته العذاب او ايمانك لو عذاب او كذا كذا انت قد ضمرت صرقه وترتشي حسب محمد ماهر او وكله او بك الضمره وريت ذاك او ما ت قبالي كل دجري ماكم سده بلال او كذاك او ذاك مدلوق ذاك او طبيب ماشي قرايه او كان عاد كو غو او خرج دركا سخراتك Kordad, hõõglad, kabiil, hõõglad, katas ja kutideferataked, edukus on veel euro. Hähe! Seda saate ma stakida, et sa pole midagi. Lähe, et ta on küll, et ta kannab, lähe, et ta kannab, et ta kannab, lähe, lähe, lähe, lähe, lähe, lähe,